أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تمكن إلا وعنتم يمكنون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثل هنا رجالا كثيرا ومساء واتقوا الله الذي تستاءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا استقيموا وقولوا قولا سديدا يصحف لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين ان بعد فضل اطلق الحديث كلام الله وقيل بهذه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشغل الامور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اعجبه من النار أيها الكثة الكرام نعيش اليوم مع الضغط الساكر من سلسلة الدكاء حملت الرسالة وعقب الرواقب وما عندهم من عقائب الضلالة والمراه وقمعشنا في الضغط السابق حول حديث إن عريا مني وأنا مين إن عريا مني وأنا مين هذا الحديث الصحيح الذي اتخرجه الإمام السنيني وأيضا الإمام المناجة وأيضا الإمام أحمد في مسنده وأيضاً الإمام البخار في صحيحه ورقين أن الحديث جاء في معرض قصتين القصة الأولى مع ذلكم النقر الذين رأوا علي الرضي الله عنه قد وقع على تلك الجارية فلما شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رزعهم قال ما تريدون من عليه إن علي مني وأنا مني والمرة الثانية جاء في معرض القصام في أمارة بيت حمزة ربي الله عنها وربي الله عنهم جميعا حيث أن نفرا ثلاث من أسحار رطي الله صلى الله عليه وسلم اختصاموا فيها وسمعناهم ورأيناهم كالتي الصحيح أن الأول هو عليك. وأن الثالث هو زيد بن حارثة وأن الثالث هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فكان كل منهم يريد أخذها ويريد حدانتها وكل منهم يحتج بفجة ويستجد بذليل إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها ممن؟ لجعفر بن أبي طالب لماذا قضى له بها؟ لمكانة خالتها منه لأن جعفرا كان قد تزوجت بخالة عمارة وقالتها اسمها كلنا هي؟ من نذكرنا بخالتها؟ باسم خالتها؟ خالة عمارة زوجة جعفرا أسمى بنت عميس قل انها هي المراه التي تزوج بها ابو بكر بعد موته جعفر بن ابي طالب فقدر اذا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعها الى ما كانت حالتها من, من ستكون في حاله حالتها وقال رسول الله ان حالته بمنزله الام وراني ان الحديث صحيح يعني اذا وإلا زيادة من بعد هذه الزيادة صحيحة مرثة صحيحة رأيناها أنها مرثة صحيحة إذ انفرض بها الإمام الترميلي في جاريه ورواها من طريقي جعفر بن سليمان ورأينا أن الإمام الترميلي قال في هذا الهديد حبيث غريب لا نعرفه إلا من طريق جعفر أو من حبيث جعفر بن سليمان ورأينا أن جعفر بن سليمان هذا ما هو؟ شيعي بل من غلاف وتابعه على هذه الزيابة أجل التنبي وأيضا هو شيع ورأينا أن هذين الشيعي لي صدقان ورأينا أنه قرره الأعلم والعلماء في رواية الممتبع المتبع شيعياً تاناً أو خارجياً أو مردئياً أو معتدلياً أو كثمتاناً أولاً قرر أعلمتنا في علم المصطرق وعلم السنة أن الممتبع إذا رأى حديثاً أتقبل رواية رؤية رؤية تقبل تقبل بتفصيله وهذا هو الراجل وإن كان بعضهم قالت رد مطلقا وبعضهم قالت اقبل مطلقا لكن الراجل الذي عليه المحققون هو لابد من التفصيل فيه وكلت سادقا فما قال الألمة لابد من نظرين النظر الأول لابد أن ننظر إلى نفس الراغي والنظر الثالي لابد أن ننظر إلى رواياته أما نظرنا إلى نفس الراوي كيف يكون؟ أيضا. أهو دائم إلى بدعته أم لا؟ فإذا كان الراوي ممتدر الشيعي أو الخارجي أو المرجعي أو المعتدر أو أي طائفة كانت من طائفات امتدار فإذا كان دائياً لبدعته ومروجاً لبدعته أتقبل روايته أم لا تقبلها؟ لا تقبل جملة وتصفيرها هذا يعد مجروحا عند أئمة الحبيب عند علناك الجرد والتعديل فهذا مجروح روايته ترد أي رواية رواية؟ أي سنجلج في هذا الضوء الممتدئ الدائم إلى ببعاته يقعد في ذلك السنب ويرد ذلك الحبيب هذا النظر الأول جاحرم سليمان وأجلح الكنبي أهما داعيان إلى التسير أم لا؟ هل ما داعيا الى بذاته هنا نعم لا والذي قال فيه لا علم لنا قال قال في دعاء سليمان صدق نعلم انه ليس داعيا الى بذاته لا يروي لها لا يكذب لها طيب هذا النظر الأول اذا فمن حيث هذا من حيث الانبياء هذه روايتنا لكننا نرجع الى خبر اخر وهذه المرة ننظر إلى ماذا؟ إلى روايته كيف يكون نمرنا إليها؟ ننظر إليها أهي تقوي بدعته أم لا؟ أهي تقوي بدعته أم لا؟ فإذا وجدناها لا تقوي بدعته نقبلها وإذا وجدناها تقوي بدعته نقبلها أم لا؟ لا نقبلها وهذه وه الزيادة من هذا المال فقوله وهو ولي كل مقرم من بعد هذه تقوي بدعته لذلك ترد وهذه كانت أخوان ما جئت بهم عند ياتي وإنما قرره أحيانة عليهم رحمة الله في كتب المسطرح وفي كتب الحديث والذي ذكر بالتفصيل ممن أراد الرجوع إليه ذكره الإيمان المبركفوري في كتابه تحفت الأخوذين شرق سنة 8 إذا أنت الحديث الصحيح إنها تنزياد عقل قصير ورأينا معنى الحديث إني علي مني وأنا منك في رأي الإيمان بخار أنت مني وأنا منك رأينا أن معنى هذا الحديث علي مني أو إن علي مني من حيث القرابة والحيث حيث المصاهرة ومن حيث السبط أو مسابقة ذلك من الأوجه إذن علي مني في القرابة إذ كان علي كما قلت سابقاً نسألوني نسألون الله ورسول الله اذا رسول الله رسول الله عنه فهو رسول الله ورسول من نكره ومن حيث المصاهر ان تعلمون ان بيك رسول الله كانت تحته علم المimentاريطالي كانت زوجة لعليم الملياريطالي وايضا في السبق للاسلام ان تعلمون ان علي من ملياريطالي كان من الاوائيل السباقين من على الاختلاف بين أهل العلم من كان السابق هو أم أبو بطري من أمزيد الحارقة ولكن كان حددت وقررت ذلك في قطر الجمعة أن الراجحة وأن الصحيحة هو التصريح سمحيت الرجال إن أبو بطري هو من الإسلام. ومن حيث الشباب والغطال فعليهم هو السابق للإسلام النساء فخارجته هي السابقة للإسلام ومن حيث الموالي والعبيل فزيد من حالك في للإسلام إذا قصوا الله عندما قال إن علي مني وأنا منه كان علي الصلاة والسلام يقصد هذا القصر في النساء والمصاهرة والصد للإسلام وهذا هو تكسيرنا لهذا الحديث وهذا هو معنى الحديث عندنا معشر أهل السنة والجماعة الآن إخواني وكما تعلمون بعد ما نثبت النص ونرى ما نعناه عندنا نكتثالثا إلى مناقشة الشيعة او الراقبة في استبدالهم بهذا المصر وكان لابد من الحديث عن النقطة الاولى وهي روايات الحديث وإثبات الحديث لننظر هل الحديث صحيح؟ فليس صحيح فاذا كان الحديث صحيح نعم ننتقل الى ملاقشة في معناه وفي استبدال أما إذا كان الحديث ليس بصحيح مربوض من جهة سنده ومن جهة الولاده فهذا لا نكلف أنفسنا بالرد عليه كما أهل العلم وأهل السنة لا يكلفون أنفسهم بالرد عليه لأن أصلا الحديث لم يصح لكن بما أن هذا الحديث صحيح في الترميل وفي المسند وفي ميناجة بل وفي صحيح البخاري وسمعتم أن, صحيح أن الإمام البخاري رواه في صحيح ذهن كم المرة ثلاث مرة مرة مرة معلقه بدون سند ومرتين مسنده يعني بالسند نعم اذا الحديث صحيح اذا لا بد لي مناقشه في معناه كيف يستخدمون بهذا الحديث اقول استجدوا الراتب اكو بهذا الحديث ارى ان علي بن ابي طالب هو افضل الصحابه اطلاقا سدلوا بهذا الحديث علمين يؤلمين على أن علي بن أبي فالمي هو أفضل صحابة إطلاقا أفضل من غثمانة وأفضل من عمر وأفضل من أبي بطري وأفضل من سائر صحابة وجه السبلانين كيف ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الآن أوجه السبلانين وجه الآن استبلالهم كيف استدلوا ينفذي قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علي النفسه وجعل نفسه عليه الصلاة والسلام علي قالوا فعلي هو رسول الله نفس عليه هي نفس رسول الله ونفس رسول الله هي نفس علي إذ رسول الله قال علي مني مني من نفسه وأنا منه أي نفس منه إذن فإذا قلت كأنك قلت رسول الله وإذا قلت رسول الله كأنك قلت علي مسروم هذا لذا قالوا إن رسول الله جعل علي من نفسه جعله من نفسه طيب هذا أولا سليل قالوا ولن يكون رسول الله هذا الكلام في غير علي من الصحراء قالوا ما تقنعوش عن رسول الله أنه قال هذا الكلام في غير علي علي مني أو أنت لني وأنا مني قالوا هذه خاصية بعلي ما قالها رسول الله تفو إبن الصحراء فقط قالها العلي هذه دليل مفهوم هذه الثالثة قالوا في هذا دليل على أنه هو الخليفة بعد رسول الله مباشرة وبدون قصر إذا كان علي هو نفس النبي وهذه الخاصية وهذه الفضلة خاصة به وهذه الميزة خاصة به إذا سمعنا هذا إذا كان هو نفس النبي فإذا مات النبي يشكر بقى بقى علي فهو صيط لك المسلمين وهو اللي يخصف المرسب رسول الله من حيث الحكم من حيث السياسة من حيث جميع وظائف الأمير والخليفة نقول هذا إذن هذا للسلال دين أعيد قالوا إن رسول الله جعل عليهم من نفسه هذه واحدة وذلو ذلك على أن رسول الله لم يقل هذا الكلام إلا في علم ما المراد من هذا الكلام عليهم مني وأنا مني أو أنت مني وأنا مني لم يقل هذا الكلام إلا في علم هذه التالية الثالث بنى على ذلك أنه هو الأمير وهو الخليفة بعد رسول الله مباشرة نناقش هذه المواقف ثلاث وإن كانت في الحقيقة هي ثنتان فقط علي النفس النبي أستدل علي بأن هذه به الثاني يعني أنه هو الأمير وهو الحاليخة بعد رسول الله فنقول في مناقشتهم لهذا المعنى لا نبي الحديث هذا مردود هذا مردود هذا الاستجلال جعلوا عليه نفس النبي هذا مردود إذ لا دليل أقول أما السذلالهم الأول أي جعلوا عليه هو نفس النبي أو أن رسول الله جعل علي النفس أو من نفسه ودعواه فيه لأنه عليه الصلاة والسلام جعله من نفسه مرضوظ لماذا؟ لماذا نرده؟ نفس النبي غير علي كما أن نفس علي غير النبي ولا تحتمل الدلالة اللغرية غير هذا. فما هو دليلهم من جهة العقل او النقل او اللغة على ان عليا هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى هكذا قولهم وزعمهم ان رسول الله جعل عليا هو نفس النبي هذا الرده هذا الرده علاش يوميا ولا نحنة ولا غيبا ان نفس النبي غير عليا كما أن نفس علي غير النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قلنا هذا رسول الله وهذا علي أبدا كم أمنا من الأنفس لاحظوا جيدا إذا قلنا رسول الله قال رسول الله وقال علي كم أمنا من الأنفس ومن الأشخاص ومن القائلين كم الأولى هي رسول الله والثانية هي علم قبل قبل ما الدليل ما هو الدليل على إدخال نفس علي في نفس النبي أو نفس النبي في نفس علي ما على دليل فنقول له أعطونا دليلا عقلي أو نقليا أو لغويا على ما تبدأونه على ما من حيث العقل فالعقل لا يتبن أن تدخل نفس في نفس العقل, العقل لا يقبل هذا كذلك من حيث اللغة فإذا قلت نفس رسول الله فتشمل ماذا؟ تشمل رسول الله ولا تشمل أحدا لا أبا باتر ولا علي ولا عمر ولا فاطلا ولا ولا إله أفري قلت نفس علي فتشمل نفس علي وحدها ولا تشمل غيرها وأن من حيث النقل وعندما نقول النقل ما بالنقل النصف من السنة أو الكتاب. فما دليلكم أيضا من جهتي النقل فلا دليل فلا دليل لكن هنا أستشعر سؤالا نيادة عنه وقد يستشعره سامع فإن قالوا الدليل على النقل على ان عليا او نفسا هي نفس النبي والعبس صحيح هو هذا الحبيب عليا من يؤلمين فنقول لهم هذا الدليل النقلي صحيح النقل النفس صحيح لكن الفهم قريح ان النفس صحيح نسم صحيح. صحيح لكن الفهم له قريح وسقيح إذا كان هذا الفهم جعل علم النفس النبي إذا كان هذا الفهم قدير فما معناه الصحيح أشهر معناه الصحيح قلنا معناه الصحيح هو ما تقوله أنت مني وأنا منك نسنا ومصاهرة ومسابقة في الإسلام وما إلى ذلك من المعنى هذا معنى الحدي قد يقول القائل منهم ما تليلكم على هذا نقول دليلنا على هذا أولا العقل دليلنا على هذا أيضا النغة لأن العقل والنغة المغايرة بل نفس هذا وهذا وأيضا من أجلتنا على ذلك أن رسول الله قال هذا السلام ومن أجل هذا قدمنا ما قدمنا قاله في ماذا في نعرضي الخصار في نعرضي الاخر والرض. قال هذا الكلام مرة طيب قاله المرة الاولى كما عند الإمام الترميلي لما جاء أولئك النفر الأربع يشكون علي جل رسول الله في شأن الجارية وقاله المرة الثانية لما قال النفر الثلاث علي وزيد وجعطر يتخاصمون في عمارة بن جحمزة آنباد قال هذا الكلام علي قال لي علي أنت مني, أنت مني في النساء أنت مني حيث أن بلد لندك في المصابقة للإسلام وهكذا إذا انتفدت بهذا أن زعمهم عليه هو نفس النبي هذا من رد لا دليل عليه لا عقلا ولا نقلا ولا لغتا بقي نقطة ثالثة وهي هل هذا الكلام خاص بأرضي أم لا نفهم لأن نبخل إلى نقطة هذا الكلام أنت مني وأمني رسول الله يقول أنت مني وأمني هذا الكلام واش خاص العديد واش خاص العديد أهو خاص بعلي بن أبي طالب أن ثبت أن رسول الله قاله في حيب أبي أن الرواقق فقالوا هذا الكلام خاص بعلي هذه ميزة فضيلة اختص بها علي بن أبي طالب لكن نحن معشر أهل السنة والجماعة نقول هذا الكلام ليس خاصاً بعلي بن أبي طالب وإنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره من الصحابة نفهم إذن هل هذا الكلام خاص بعلي أم ليس بخاص بعلي جوابنا مع شراء السنة كيف يكون ليس بخاص بعلي هذا الكلام ليس خاصا بعلي وإنما الثلاث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله في غيره من الصحابة يقول القائل من الضوافق أو من نحن أعطينا دليل على ان رسول الله قال هذا الكلام في علي شوف الارس هذا دليل يترس على ان هذا الكلام هذا أنت من علي قال رسول الله في علي نعم نعطي الان قدامك اولا قال رسول الله هذا الكلام في جليلي تعلمون جليلي صحابي جليل اسمه جليبي تصغير جلبات الجلبات إذا صغرته جليبي اسم فحاري كان هكذا جليبي فمن هو هذا جليبي أولا هذا جليبي كان من فقراء الصحر بل كان من الناس الذين لا يحسبون لهم حساب في المجتمع كان من الناس الذين الذين يقالوا فيه الهوجرين والبوهلاء حلاج شكيم كان مسكيمة عنده شكيمة بل كانت ما في مسند الإمام الأحمد في قلقه دماذا الشكل دينوه الخلق دينوه والصورة دينوه جميلة صورة له كانت دماذا لذلكبت في مسند الإمام الأحمد والبزار من حديث أنس المالك رضي الله عنه قال كان رجل من, الله الله الله الله كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حل في وجهه جمانة فأرب عليه رسول الله säger الله عليه يسمى التزويج فقال اذا غير لي فقال لكن غير أنك عند الله لست فيكاسي あの سبعة قال كان من أصحاب رسول الله صلى الله يقال له حل آله رسول الله عليه أن تزويش يا جنيبين تتزوج هذا كان من يجيبه حتى ورض المسند أيضا حتى أنه كان يداعب النساء حتى النسان كانوش يتخبعوا منه حتى النسان كانوش يتحجبوا منه أو يختافئوا منه لأنه رجل حلق صاف حتى رحب ما كيعطيه قيمة ولكن لما جاء الإسلام وتقررت الأحكام وثلاث بدأ الصحابة يأمرون زوجاتهم بأن يتحجبن منه دول الصحراء كي أمروا الزوية ديالو مش يتحجبوا من هات الصحر جوليبي. على كل حال مرة رسول الله قلوا يا جوليبي أتتزوج؟ أعرض عني الزواج فقال له يا رسول الله إذا انت جيدني كاسدة قل ماذا بريت تتزوجني؟ غتجبرني كاسدة حتى مرة مرة تتزوج بي حتى مرة مرة تتزوج بي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غير أنك عند الله لست بكاسد لكن غير أنك عند الله لست بكاسد وهنا رسول الله علمنا حكم عظيم حكم بإسلام ليس العبرة بالخيطة أو بالصورة أو بالجسم أو بالمستوى الدنيوي وإنما العبرة بماذا؟ بالإسلام بالإيمان بخير إذا الله قال احترأ الناس وإن كنت كاسدا في نظر الناس ذليما في, في نظر الناس حتى إن كانت فورتك في نظر الناس قبحة لكنك إن الله لست بكاسد لست بكاسد طيب فأراد رسول الله أن يزوجه وأن أحكي لكم هذه القصة لنعلم من هو جليبيل شكرا هو جليبيل لأن الكثير الكثير من الناس لا يعرفونه إذا كنا نجهل أبا باكر وعمارا وعثمانا وعليا وخارجا وعظمانا فمن ذلك أولى نجهل, نجهل هذا صحابي جليبي أراد رسول الله أن يزوجه فذهب رسول الله إلى رجل من الأنصار من قبار الأنصار ومن سادات الأنصار وقال له إني أخطب ابنتك تزوجون ابنتك فقال الأنصاري نعن وكرامةً يا رسول الله ونعمة علم نعن وكرامةً يا رسول الله ونعمة علم قال له ما الحضر على راس العل زوجي قمتي على راس العل كل من يريش يعطي نمية الرسول واصلا فقال له لا أخطفها لنفسي كل من كنت اخطفها شو نفسي ماذا لا يرسول الله ماذا تخطفها قال له جليلي وجليلي معروف اكتبوا هذا جليلي جليلي قالوا نعم قالوا اشاوروا امه قال نعم فلما قالوا نعم ورانا صلى رسول الله لكن لما قال له جليلي قال له اشاوروا امه انك اعرف درب الذي سلكه فظهر الصحابه الانصار الى بيته وقال لي امي زاهي البيت ان رسول الله يخطب بناتي فبا يتيناء وانا متاعي ما وانا متاك عن وظنت انه ايضا يخطبها لنفسه فقال لها لا انه لا يخطبها لنفسه انما يخطبها لزليبي فقالت لزليبي ايلي لجليبي إيمين لا أمر الله لا نزوجه بسر جليبي؟ لا أبداً أبداً نزوجاً أبداً نعطي هذا ارجع إليه ارجع إلى رسول الله وأقبره وقل له لا نزوج ابنتنا لجليبي فأراد الصحابي أن يقوم ويخرج من البيت ويخرج من البيت ليذهب إلى رسول الله ليخبره وليرد عليه كانت الجارية كانت تسمع وكان من عادة العرب ان يوضعوا بناتهم في الخدر كانوا كيجيبوا البنات ديالهم في الخدر تعرف الخدر شنو هو البيت كل بيت بحال واحد الطرف كيعملوا الستر كيعملو حسيت فحشي روارت فحشي شي صابنا كعلقوها وكيحلي بكل جاهد الأول كيسم هذا الخدر فيه تكون هذا تكون يا فهذه البنت كانت في ذلك الخدر وأبوها وأمها يتحدثان في الموضوع فلما أراد أبوها أن يخرج ليرد على رسول الله صلى الله إذا بالبنت تنادي على أمها يا أمي من يخطب إليك؟ من يخطب إليك؟ فحدثتها امها بالموضوع بالخبر فقالت لها ان رسول الله يخطبك لكن بجليل بن نفسي وما قلتنا يا قالت لها نحن رافضنا ذلك كيف تكوني زوجة نخل انتي كالا وانت كلوه زوجة زوجة بجليل فقالت الجارية اترد دولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر لرسول الله فإن رسول الله يعلم بي ويعلم بالنصحة ولم يضيعني أبدا رسول الله بي يعنيش فإذا تنادي على الأد وتقول له اسمع ما قالت منه اذهب وقل لي رسول الله اتزوجناها لجليبي فخرجت صحابي الجديد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبره وقال له يا رسول الله شأنك بها شأنك بها فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبي فصارت المرأة وصارت الفتاة زوجة لجليبي لهذا الصحابي الزميل في خلقته الضعيف الفقير الى غيرها. فدعا عندما دخل بها جوليبي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كما في مسنبي إمام الحمد <تصفيق> <تصفيق> اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا اللهم صب الخير عليها صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا يقول راوي حديث فما كانت الانصار ايمن الفقها كانت شيماء الانصار اللي كانت غنيه بحال هذه بحال هذه فتاتها التي تزوجت بجليل ومكانت شيماء الانصار كانت كتفاق للمال ديالها في سبيل الله وعلى الفقراء والمسكين وفي ابواب وفي كل ابواب الخير في هذه كل واحد من الصحابة وقعت له أزمة وقعت له مشكلة وأرادها قرب أو أراد مال أو أراد أي شيء يرجع إلى هذه المرأة بباركة دعوة رسول الله يسر الله زوجل أقاب عليها الخيالات هذا هو جليبي الشيء الذي أردناه الآن من جليبي هو أنه ثبت في صحيح مسلم ثبت في صحيح مسلم من هذهي الغزوه رضي الله عنه اي الله عليه وسلم كانت في مغز في مغز يعني في, في مغز له فافاء الله عليه فافاء عليه انتصر رسول الله صلى الله على المشركين في هذه المغزه يعني الغزوه عليه فقال لاصحابه هل جئتمونا من احد يا رسول الله قال الصحابه لنا حمدت المعركه وبردت المعركه رسول الله قال للصحابه واش كتفقدوا شي واحد شوفوا الرجال ديالكم كل واحد هل تفقدون من احد قالوا نعم يا الله نفقد فلان وفلان وفلان وعد اناس نفقد فلان وفلان يا رسول الله تقتل فلان كنفقد فلان وكنفقد ثم رسول الله لما الصحابة بشتعلها بالمفكودين أجدهم فلان في المكان فلان فلان في المكان فلان وفلان تشهد في, في المكان فلان وهكذا رسول لما تفقدوا كل المفكودين كل الشهداء ايجي كان هذا فكرر السؤال مرة ثمية هل تفقدون من أحد شكرا تفقدوشي واحد باقيشي واحد عنكم مفكود مجمعكمش اخرج معكم من المعركه اخرج معكم من الجهاد ولكن الان من واجب تقالوا لا يا رسول لا نفقد احد كل الناس وكل صحاب نجبرهم له. منهم احياء سالم ها هو منهم جرحى موجودون اللي قتلوا شهداء موجودون جبرنا. لا نفقد احد اسمعوا اخواني ما يقول رسول الله صلى هل تفقدون من أحد قالوا لا قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه لكنني أفقد جليبيبا فاطلبوه قالوا أنا إذا كنتم ما كتفقدوا في الس الله 그런ى أنا كانت أفقد جليبيب بحثandi عليه طلبوه سعونا فيه هو لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه فتفرق الصحابة رجوان الله عليهم حيث كانت المعركة يبحثون ويطلبون عن جليدين وقف لماذا الصحابة قالوا كان كان لا نفقد أحب نقولنا هذا الصحابة كان من يضعاه قال من لا مستوى له لكن رسول الله كان يتفقد الضعفاء وكان يتفقد مثل هؤلاء الناس وعلم الصحابة وعلم الأمة جمعات أن الأمة تنصر ماذا؟ بالضعفة تنصر بالضعفة فإذا كان الجندي يجدل مسعى ويجدل جهده في قاعا من في الذي لا قدرة ولا استطاعة له لأن يخرج إلى قاعة المعركة يرسع يديه يا ربيس الإخوان في المعركة وإن دعوته في فراش عجبه أقوى من سيث الكوي في المعرفة معي اخواني إذا رأس الله مثلما قال لكني أكثر جليدية تطلبوه فبدأ الصحارة رضوان الله عليه يطلبونه ويبحثون عنه فوجدوه كيف الحال من يجدوه عليه سمعوا اخواني فطولي باطل قتلى دو الصحارة كيف تشوف قلب هذا شوف الوجهد هذا شوف الوجهد هذا هذا ما شي هذا ما شي هذا, هذا حتى يجدوه يجدوه في حال قريتة بواحده تجنبو سبعات من المشريكين مقتلين هو مقتل وفي جنب ديالو سبعات من المشريكين مطيحين مقتلين هذا بكل كان ما نحصوش اللي احتفل التفقد ما تضلوش للباية دباع الحار قتل قطع سبعات من المشريكين هو في فقلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه وكمل سبعة وأجه شيء جاتو شي ضرار شي سهب لكذا فقتل وسنشهد رضي الله عنه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه صحابا لما وجدوا عن تلك الحالة محرطوش مقدروش يحرطوه من ذلك اللي شهدوا عنها وعاد تذكروا المكان أو المرتبة بهد صحابي الجديد اللي كارس الله صلى الله به خلاه وعلا فلاك في الحال وأجاءوا عندhuh Becca قلوا يا رسول الله هيا لي تنظر ولي ترى حال جديدين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقق عليه فقال هذه شهادة من رسول الله فقال قتل سبعة ثم قتلوه قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه ويشير إلى ذكبت منتقه عهد الله عنه وآله وهنا إخوان الشاهدي رسول الله لما وجده دك يشوف ديك المشركين ويقول قتل سبعة ثم قتلوا قتل سبعة ثم قتلوا مرتين أو ثلاثة ده يشير إلي ويقول هذا مني, وأنا منه. هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه مرتين أو ثلاثة نعم إخواني تتمت الحديث ثم نرجو إلى وجه الكليل منه <متع> قال أبو برضى راو الحديث فوضع أو فوضعه أصلا الله صلى الله عليه وسلم فوضعه على سائده ليس له إلا سائدة الذي يصم الله رسله سعيد يبي قال له يزله يزله خزري وضع للسعيد يبي السعيد هو هذا من المرتك إلى الكث فالقلول ادرع راو السائد يبي يزله لع السعيدين لي ما عنده فرش ما عنده لا أستاذة ولا فرش ولا إلا ساعدة رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعدة النبي صلى الله عليه وآله إسلام يعني ما عنده شيء منه بشي عليها ما عنده قالوا الزيت بشي فرش ولو نزلو عليه ما عنده تشي حاجة هل ستين أحليانو وخلوش حالو المعركة فقتل سبعة واستشهد فترامة له وتشريفا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على ساعديه الشريفتين نعم فخفر له يعني شوفوا اخواني المكان بالموبي والمرتبة بالموبي رسول الله منزلوش على الارض وقلب حفروله القبار اشحال الصحراء غدين قوي حفروا القبار اشحال وقت قوي لا مأسا رسول الله فهدوا الله أليم لا شمزل على الأرض لا لا فهدوا لحظة أليم نزل على, على ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ينظر فيه, فيه رسول الله في يشاهد قوله وهو يحفظ ويحضر مراسم جنازته بنفسه عليه الصلاة والسلام تكريما له وتشريفا له في حيه وفي حياته وفي نماته رضوان الله عليه قال فارغفر له ووضع في قبره فارغ الكبر هو حجر النبي للسائلين للنبي ثم وضعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قره ولم يذكر غسلها يعني الصحابي الجليل مذكرش الغسره والحديث مذكرش يعني ما غسلوش وهذه معروفة على علم الشاهدة لا يغسل الشاهد لا يغسل بل يدفل في دمه فولكاية الدماء تسيل منه يدفل بها فإن يوم القيامة يبعث بذلك الدم إلا إن, أن اللون لونه الدم والريح ريح المسك, ريح المسك. لا. رواب الإمام المسلم في صحيحه في كتاب فضائف الصحابة رقم الحديث في فضائف الصحابة 131 ورقم الحديث في الصحيح بصفة عامة 2490 الحديث مذكر لمن أراد الرجوع إليه في الجزء السادس عشر في الجزء ستاشر في المجلد الثامن سبحاء ٢٢ <تصفيق> رقم الحديث في كتاب طرائل الصحر ١٣١ الرقم العام في الحديث الصحر ٢٠١٨ حديث الموجود, الموجود في الجزء ستاشر مجلد ثمانية سبحاء ٢٢ الشاهد من الحديث إخواني هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف على سليبي مقتولا في المعرقة بدأ يقول قتل سبعة ثم قتلوا هذا مني وأنا منه كما قال في علي إن علي مني وأنا منه أو أنت مني وأنا منه إذن متبت لهذا أن هذا الكلام خاص بعلي أنتبت لبينه هذا أولا واما ثانيا ثانياً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في العباس ابن عبد المطلب عمّي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قال هذا الكلام في العباس ابن عبد المطلب عمّها رضي الله عنه فقد روى الإمام التعميري في جامعه والحاكم في مصدراته ان رجلًا وقع في أبي كانت كان في جاهلية العباس فجاء قومه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وقال أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله قالوا أنت قال فإن العباس مني وأنا منه قال التلميدي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل سحفة حوالي الجزء عشراء صحاء مياه 81 وقال الحاكم في مصدرك حديث صحيح الإسناد ولن يخرجاه ووافقه الذهبي إلا أن بعض الأئمة ضعفوا الحديث كالشيخ ماسر الدين الألباني في إرجانه إذا الحديث بعض العلماء صححوه وبعضهم ضعفوا من العلماء الذين صححوه إمام ترملي قال فيه حديث حسن صحيح غريب وأيضا صححه الإمام الحاكم قال صحيح الإسناد ووافقه الإمام الذهبي فنعلك خدي قال رجلا صدقا بني العباس عن كانوا كيتناقشوا يتكلموا على العباس جاب لي الرجل في اذن من أبنى العباس فالعباس لا قام ما على ذلك فقال ذلك الرجل ان قومه العباس لا العباس ما فجاء قوم ذلك الرجل جاءوا للعباس وأرادوا بنيا من العباس فبلغ ذلك إلى النبي صوار مسلم فقمر الله وصعب على المنبر ليخطب في المسلمين فقال بعد الحمد للثلاء على الله عز وجل قال أي أهل أرض تعلمنا أكرم عن الله شكون من أهل الأرض كل هذا الوقت من الأرض اللي تتعرفه أنه الله عز وجل وأكبر وأعظم عند الله عز وجل ثالثا قبل الوزن ووزن هذا الكلام في الأشعاريين في الأشعاريين القوم ذي الموسى الأشعاري رب عم الله عمال الله الله قال هذا الكلام فيه نسمع دليل فقد روى الإمام المسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمبينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثُمَّ اقتَتَمُوهُ بينَهُمْ فِي إِلَاءِ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ معنى هذا الحديث؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأشعر كيف يذكر هذه الصيفة العظيمة للأشعرين القوم هذه موسى الأشعر قال إن الأشعرين إذا أرملوا في الغزل ما معنى أرملوا في الغزل؟ قال الإمام النووي وتعري ذي شرط الحديث ولشرح مفرداته اي سيطعامهم هل الاشاعره لما كيخرجوا للغزو لجهات في سبيل الله كل واحد كيخرج معاه الزاد ديالو والطعام ديالو سلام كيتقاضى وكيفنق الطعام ديالو هذا تقاضى للطعام ديالو هذا تقاضى للطعام ديالو هذا تقاضى للطعام ديالو شنو كيعملوا كاين شي من الذك عند بعض منهم من ذلك البقية اللي بقى وهذا دليل على أنهم كانوا كيتفقدوا الأحوال اللي بعدهم. هم في طريق هم في المعركة والواحد يسأل أخاه كم بقي عندك من الطعام والآخر يقول كم بقي عندك من الطعام فإذا رأوا أن أناساً فني طعامهم وانقذ طعامهم ماذا يتعلم يعمدون إلى ويفرسونه على الأرض او الى اناء ويجمعون فيه ما تبقى من الطعام يدور على هذا التوحي مي بقى شي حاجه الطعام اللي باقي له شي حاجه يعطيها له ارنقه ارنقه في اناء واحد أو في قطيطه واحده هذا اذا كان في الغرس اما اذا كان بذلك من عندنا أو قل طعام عيالهم بالمدينة إذا كانوا بالمدينة وقل الطعام يلوم أيضا يتعالون نفس الفئر يعمدون إلى الطعام الباقي الآخر ويجمعونه في إناء واحد أو في قطيفة واحدة ثم يقصمونه بينهم أو كما في الحديث اقتصموه بينهم بالسوية يعني كنتهم لما تلقى لك وكاين اللي فيهم اللي يبقانو قليل وكاين اللي فيهم اللي بقلهم كثير فلما كيجبع الطعام وكيخلطو وكي وكي مع عدو ماشي كيقسمو كي بحاسة براس المل انت عطيت كثير تدى كثير انت عطيت قليل تدى قليل لا كيقسمو كي مع عدوهم بكشي بيسزوية كيلو كيلو ولا جوج كيلو ولا جوج كيلو لا لا بل المفهم دينا وبالعضاء رضياني على بعضهم بيسزوية فهذه صف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اطلع عليها ولما اطلع على هؤلاء الناس انهم يفعلونها ماذا قال فيه انهم مني وانا, وأنا منهم وانا لهم انهم مني وانا منهم مفهوم هذا الله في مني وانا عليهم اراجع قالوا في شان بني ماج리아 قال رسول الله عن الكلام في شأن بني ناجية يعني ناس أقوان من قبيلة ففي حديث سعر أن رسول الله و سلم قال لبني ناجية أنا منهم وهن مني رواه إلام أحمد في المسند لأن الحديث ضعته إمام أحمد شاكر إذن الحديث ضعيف إذن بقي أمامنا إذن هذه أرعب الحديث الحديث الأول بيرجولي بي في الموجود بصارح مسلم الحديث الثالث ديال, ديال العباس في الموجود في سنة الترميذي وفي مصداق الحاكم فالإمام الترميذي حسن وصحح الحديث وطالب العلم يعلم ما معل هذا المصطلح الإمام الترميذي جمع من ملين الصحة والحسن يعلم ذلك وأيضا صححه الإمام الحاكم وبعض العلماء بعثهم الحديث الثالث قاله رسول الله في ماذا؟ الأشعر لي هو وعي النوجود في صحيح المسلم كذلك الحديث الظاهر قال هو في ذا للازية وهو في مسدد الإيمان لإحمد إلا أن الحديث ضعيف كما قال الإيمان أحمد شاكر عليه رحمة الله إذاً قد يقول القائل تستدل تس بالضعيف وتناقش بالضعيف نقول أنا ذكرت هذا والعلم يبكرون هذا منذ الاستقصاء والجمع وإلا الآن نقول نضرب الضعيف حديث ديال بالنازية بمعنى وضعف لجانبا الحديث ديال العباس بعضهم صححة وبعضهم حسنة وبعضهم ضعفة نحن نضربه جانبا بمعنى فيهم من ضعفت نضربه جانبا كم بقية أمامنا جوز ديال الحديث كل هكي صحيح مسلم حديث الاول في جليبي حديث تالي في الاشعار اذا بالتالي نرجع للسؤال قول لله بحق علي أنت مني وأنا مني هذا كان أهو خاص لعلي أم ليس بخاص لعلي ليس خاصا لعلي وإنما قال رسول الله في علي من أبي طالب وقاله في جوليبي وقاله في الأشعال فيه وهنا نادي. نفهم هذا إذن بهذا تزهك شبهة راقدة بهذا تزكت شبهة راقدة عندما قالوا وزعموا أن هذا الكلام خاص لعليل فهذا الكلام سقط هذا الكلام مربوح بماذا مربوح بما سمعنا بناء الأذلة الصحيحة نعم الله قلت لهذا التساقشهة الرافضة وكف الله أهل السنة قلتها كما يتبين بهذا أن هنا خصوصية لعليل بهذا الكلام أنت مني وأنا من لمشاركة, لمشاركة غيره له فضلا عن أن يكون دليلا على أنه أي عليم نفس النبي صلى الله عليه وسلم والتالي هو خليفته لان ندفل الى نقطة الاخيرة وهي انهم سدلوا بهذا الحبيب على ماذا سدلوا بهذا على الحبيب عليه افضل من الصحف وانه نفس النبي وان هذا الكلام خاص به رأينا كل هذا مرضيك بقي أنه أصدر لهذه الحديث على أنه عليا هو الإمام وهو الخليثة ذعب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون خاصة فنستجل وربط هذه الشبهة بسؤال بسيط نطرعه هو الوجهور من رفضه نقول له بعد ما سمعتم وأن رسول الله قال هذا الخلاف ذي لأني نسألكم سؤال هل تقولون بإمامة غير علي من من هذا الكلب فيهم أم تقولون بإمامة علي فقط فهمتم السؤال وش الراقبة يقولون ب... بالإمامة بعض رفض الله وسلم مباشرة وبدون فاصل،, وبدون فاصل لعلي فقط أم حتى لغير علي من ذليمي ومن الأشعاريين إلى عقلهم هل يقولون بال... بالإمامة, بالإمامة عدي فقط أن يقولون حتى بإمامة غيرهم ثانية السؤال طيب إذن كيف غير يجاوبون الروافض راف... جواب يقولوا لا يسمع إن أن يقولوا لا نقول إلا بإمامة عدي هذا هو الواقع هل سمعتم من الروافض أن يقولون بإمامة جنيبي لا هل سمعتم من الروافض أنهم يقولون بإمامة واحد من الأشعارين لا فالامامه عندهم محصوره في في علي وابنيه وابن وابن لي وائمه عندما نفرض حد السؤال عليهم سيرد جوابهم ان يكون هكذا يقول لا نقول بامامه احد من هؤلاء الا بامامه علي فقط مفهوم هذا ولهذا يقولون قد ابطلوا حجتهم انفسهم يقولون قد أبطلوا حجتهم لأنفسهم كيف أبطلوا حجتهم لأنفسهم؟ هم ليماذا استدللوا على إمامة عليهم ليماذا استدلوا بيهم؟ عليهم بهذا الحديث بأدل عنها هذا الحديث أنت مني وعلني نقول لهم هذا الكلام رسول الله قاله في جنيب هذا الكلام قاله رسول الله في أشعارهم علاش؟ فخصصت عنو الإمامة ونقولت في إمامة جنيب وما قلت في إمامة أشعارهم ماشي. إذا كنتم تستدلون بهذا الكلاب بهذه الجملة ألي مني وألي فأيضا جليد من الله ورسول الله أريضا الأشعريون من رسول الله ورسوله الله لماذا ورسول قلتم بإمامة عليهم فقط إذا جعلتم أن علينا من نفسنا فنحن نقول ربا عليكم فجليد من, فالأشعر من نفسنا فالأشعريون من فردكم على جليل او على قولنا في جليل وعلى كون الاشاعي هو رد نعمه فهذا هذا تسقط حجته هون ويسقطون حجتهم بالفسيم لما يقولون لا جليل لا, لا يستحق الايمان ولا يستحق الخلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الاشاعيون كما كيف يحكمون بل نقول لهم ايضا من انتياق من هذا الكلام ان الله يستحقها بهذا الكلام بعد رسول الله صلى, الله صلى الله طيب ان كان نعم ونقولت اجوار ديالو اما ان يكون لا او يكون نعم جو رافع يقولوا لا حتى جليني سكنوا قله حتى الاشاعره يسكنوا قله لا نعم كيف نقول لا اسكنوا وان قالوا نعم الله لا ينكشف بالنفسيه قالوا لا اسقط حجتك من وان قالوا نعم ضللوا انفسهم بانفسهم كيف حيث طالبوا او حيث طالبوا بإمامة علي وحده حيث طالبوا بإمامة كيف ضللوا انفسهم بانفسهم نقول لهم يا كنتم لا تقولون بعد ان هذا الكلام قيلة في هذا الكلام قيلة في الاشعرية اذا يحتوى يستحق نقول لهم اذا وتحكمون على انفسكم بالضرر كيف ذلك نقول لهم لماذا طلبتم لامامه علي ولم تطلبوا لامامه جليلين ولم تطالبونا بامامه, بإمامة الاشاعره هل هذا الكلام كما قيل في علي في الاشاعره وقيلة في جليلين مفهوم ما هذا هذا المجيء الاولى اما المجيء الثانيه اوقعوا انفسهم فيما لا خروج لهم منه هل يلزمهم القول بامامه قبيله أو قبيل لتيني أو أكبر في آل الواحد وهذا لا يقوله عاقل قد ذا لما يقولون نعم نقول بالإيمانة لمن كان فيه رسول الله في نقول لهم أوقعتم أنفسكم فيما لا تروج لكم منه أبدا وقعت نفسكم فح المعزب لما تقدروا شخرجوا منه كيف ذلك نقول لهم إذن دلاءا يلزمكم على هذا إذا كل من قلت يا رسول الله أنت هو الإنام ويستحق الإنامة إذن فيلزمكم القول بإنامة قبيلة في تمامها ماذا فالرسول هم مني وأنا منك إذن فكلهم يستحقون الخلافة وهذا محساق تشوحي عنده العقل يقول هذه الكلام يعني القبيلاتان لا عند الحق بالخلافة الافرد من القبيلة كلهم عنهم الحق في الخلافة كيف غد ينصور هذا الخلافة ده في القبيلة هذي كيف غايتم شو, شو لي ينقدموا واحد هذي يقولوا رباء يقولوا ما ينقدموا واحد واحد من الاشعاريين نقلاصا شكلوا هذا اللي هتقدم لمن تؤتيتها حقية التقديم تقدم هذا؟ هذا هو الاشعاري هو يقوله لا انا حق وراته ما يحسن فيقل هذا الكلام هذا تقدم هذا للآخر يقول أنا أحكم التقديم تقدم الآخر للآخر يقول أنا أحكم التقديم إذن فمن تقدم فينزمك أن تقول كلهم يستحقون الإمامة وإذن كلهم تقدمهم رحتها وحماقة الإمام يتعدد أو لا يتعدد؟ خليفة المسلمين يتعدد أو لا يتعدد؟ لا يتعدد أبدا رَطُّ الله عَيُّنَّ وقَلَّ إِذَا يَسْمِنْ قَالُ أُبَيْعُوا وَحَنْ خَلِيْفَةَ ليكون خليفتهم ليحكمهم بشاء الله عز وجل وليقود البيعادة والعبادة بالكتاب والسلام وبيعه وطاعه وضعوا الصدقة بيبدون في صدقة على هذا ثم قام أناس بعد هذا البيع وبايعوا شخصا آخر فما حكم الإسلام في هذا الشخص آخر الذي يبوني عن قتل. القتال. قال رسول الله قاتله كائناً ملكاً هالتاني قاتله كائناً ملكاً هذا في حالة إذا كان الأول قيوم الضرغي به كيف شريعة الإسلامية أما إذا الأول خرج الطريق وجبت قتاله ووجبت مبايعة الآخر ووجبت على المسلمين أن يبحثوا عن الإنم الآخر ليحقنهم بشكل الله إذا وجبه حسنا اذا على كل حال السيد هو ان الامام الخليفه يتعبد لا يتعبد لا فكيف نقول بامامه قبيله بتمرها كيف نقول هذا من جهه ثانيه اما من جهه ثانيه ماذا يقولون رافض ماذا يقولون في من قد مات قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كجليلي كل رافض ايو الاشعارين في قدرت كولوت روغوت جوا ولكن اسكولوت اللي مات جوليدي عاش بعد المليون لما عاش بعد المليون سمعتم انه السوشيدة في حياتي رسول الله الله الله الله الله الله الذي دفنه وشاهد زنزته اذا نسل كولو القول نوضو جوليدي ملق برديان واجرس بس كول ايمان باش العقل دروافض ما يضرش إذن لذا أوقعوا فيما لا قروا جميعهم أوقعوا أنفسهم فيما لا جميع. قروا جميعهم أبدا نعم إخواني إننا نقول إن هذا الحديث يرص على فضيلة عظيمة من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله كما يرص الحديث على فضيلة جليبي كما ينص الحديث على قضيلة الأشعرين ومنهجنا معشر أهل السنة والجماعة منهجنا الذي ندين الله عز وجل وندعو الناس إليه ونربي عليه أنفسنا وأبنائنا ونصديه بدنائنا وأبنائنا وأنفسنا وكل ما نملك هو اننا لا نذم احد من اصحاب رسول الله ولا نطعن في احد اصحاب رسول الله صلى عن كل اصحاب الرسول ونثبت لكل صحابه ما اثبته له الاسلام ما اكبته له رسول الله صلى الله عليه الله ويقول في عليه من كنت مولاه فعليه المولاه نثبت هذه الفضيلة لعليه عندما يأتي رسول الله ويقول لعلي أنت مني وأنا منك نثبت هذه الفضيلة لعليه رضي الله نثبت هذه الفضيلة ولكن يجب علينا أن نفهم هذه الفضيلة وأن نفهم هذا النص بالفهم الصحيح الموافق باللغة العربية الموافق للعقل الموافق للنصوص أخرى منه حتى لا نضرب ديهة بأخرى إذن مذهب آل لا يمدحون صحابيا على حساب الآخر ولا يفعلون في صحابهم من أجل الآخر كما يفعلون الرائد أو الخوارشة فإن الراقب يعمدون إلى عليهم أرطال ويمدخنا ونحن نوافقهم في المجح لكن في المجح الثالث في المجح الشرعي أما المجح بالكذب المجح بالوضع نقول بمعنة نقول به هذا لا نقول به حتى في رسول الله فكيف في علي أو في عماء أو في أبي بكر فإن رسول الله سبحانه عليه وسلم علمنا أن لا ننبحه فقال عليه كما في الصحيحين لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم فإنما أنا عبد فكونوا عبد الله ورسول الله لا تطروني من الإطراء؟ والإطراء هو المدح هو المدح فرسول الله بن عزي الحديد يقول ما تندحونيش كما مدحت النصارى بن مريم أي لا تندحوني بالماطن بما لا أستحق لا تعطوني فوق حق فحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ماذا ونقل فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله فإذا أردت أن تندع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تشرفه وأن تعظمه فقل إنه عبد من عباد الله إنه عبد من عباد الله وذكرت لكم مرارا وتكرارا أن أعظم صفتي يتصف بها الإنسان هي صفة العبودية أعظم صفة يتصف بها البشر ويتصف بها الإنسان هي العبودية وأجيد وأكرر القول مما يدل على أنها أعظم صفة هي رب العالمين وصف نبيه بها في مقامات النجل والتشريف كما قال نزول الوحي فنزول الوحي مقام شريف أوليس بمقام شريف. شريف حيث أن الوحية ينزل من فوق سابع سماء على نبي من الأنبياء كلام رب العالمين يحمله رسول وملك عظيم وينزل به على قلبه يعني نبي من الأنبياء هذا مقام عظيم لم يشي مقام, مقام عظيم حيث يصير هذا الشخص يستقبل كلام رب العالمين يفتح شبره يفتح قلبه يفتح فؤاده لكلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك على قلبك إذن في هذا المقام رب العالمين لما أراد أن يتحدث عن نبيه محمد الله رسول الله الله لما أراد أن يتحدث عنه في هذا المقام ما وصفه بالرسالة وما وصفه بالنبوة وما وصفه بصفة من الصفات وإنما وصفه واختار له وفق العبودية فقال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابه ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل على ماذا ما قال على رسوله ما قال على نبيه ما قال على حبيبه وإنما قال الحمد لله الذي أنزل على عبده على عبده في, سورة في مطلع صورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على ماذا على عبده على عبده وهكذا ايضا في معرض وفي موقع الاسراء والمعراج وايضا هو مقام عظيم حيث رب العالمين يرسل جبريل ويقول له يا جبريل انزل للارض انزل للارض واتيني بمحمد اتيني برسوله أتيني انزل الى الارض واتيني به ومر به من مكانه حيث يجلس بيت المقدس لحكمة عظيمة ومن ثم أعرج به إليه فتأتي الرحلة رحلة الإصراء والمعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وفي رواية في صفح حين في المسجد الحق فإذا به يسمع صداعا فوق رأسه فيرفع رقصه فإذا به يجد السقط قد شق ونزل جبريل وقام له بعملية جراحية وسامكوني إن استطرقت في هذا الباب لأننا نعيش في شهر ربيع الأول وهذا الشهر يذكرنا بشخصية رسول الله ويذكرنا بصيرة رسول الله ويذكرنا بفضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعملية جراحية مرضية شق صدر يعني الصدر دياني ديوش قلو خرج رجلون قلب دياني وغسله دي. وهذه العملية فعلت برسول الله مرات فعلت في هذه المرة وفعلت به عندما كان طفلا صغيرا في قبيلة بني سعت فغسل قلبه وأخرج منه حظ الشيطان كما قال الإمام البصيري في هنزيته شق عن قلبه وأخرج منه مضغة سوداء غسل قلب رسول الله وملأه حكمة ونورا ثم أرجعه إلى مكانه ثم هيأ له وسيلة من وسائل النقل التي هي البراء مخلوق عظيم عظيم له قدرة فائقة في السير كما جاء في الحديث يضع رجله عند منتهى يعني عند منتهى طرق بصره شوف العين دياله شنو كيشوفوا يشوف مهنة رصد الجبل لما كيخلز الخلفة دياله تمكينز الرجله معنى مساف بعيدة غبي يكلها وغبي يشيها لحظة بسيطة فركب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاد به جبريل وذهب إلى به إلى بيت المقدس فصل هناك رقعتين واجتمع بإخوانه من الملائكة اجتمع هناك بإخوانه من الملائكة وقال أهل العلم باحثين في هذا السر لماذا رسول الله أسهي به من المسجد إلى المسجد الأقصى واجتمع هناك بالملائكة وصل بهم رقعتين لبا لأن الله عز وجل كان قد أقض عهدا على جميع الأنبياء على جميع الأخذات عليهم أهداً على جميع الأنبياء أنهم إن أدركوا هذا الرسول يؤمنون به وينصرونه ويدافعون عنه حتى يؤدي رسالته وكل نبي أعقرق بهذا الأهد الذي أخذه الله عز وجل عليه بأنه إن أدرك هذا النبي سيؤمن به وسينصره وسيعزم إلى أقله إلا أن كل الأنبياء ماتوا قبل رسول الله احتوى حدثهم تحطلوا الفرصة لشكل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم له لهم الفرصة ليلتقوا برسول الله, الله ورسولنا في رحلة الإسراء والمعراج فعندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس اجتمع بإخوانه من الأنبياء وآملوا به وصدقوا واعترفوا له بالرسالة وبالبيع قال العالمين وإن أخذ الله مثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ماذا؟ لتؤمنون به ولا تنصرون له لا عفواً إخوانه يعني خطأ لسان سرق لسان بإخوانه الأنبياء وإذ أخذ الله لفاق النبيين لنا آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصروا النار قال أقربتم وأقربتم على ذلك مؤصري يعني عهدي قالوا أقربنا قال تشهدوا وأنا معكم من الشهيدين فها هي تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمع مع الملائكة ويؤمنون به ويؤمنون به يصدقونه عليه الصلاة والسلام أخواني هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم المقام الإسرائي المعراج رب العالمين لما تحدث عن نبيه في هذا المعرض وفي هذا الموقع وصفه بوصف العبودية سبحان الذي أسرى بعده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بماذا؟ بعده لذا قال أهل العلم أشرف وصف يتصب بالإنسان هو العبودية لذا رسول الله قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا ماذا عبد حقيقة أنا عبد لست ربا لست إلهة لست ملكة إنما أنا عبد بشر فقولوا عبد الله ورسول الله لكن إخواني هذا لا يجبعنا الى ان تظلم على رسول الله صلى عليه كما يفعل بعض الاجلاء ويدوسوا الادب على رسول الله يقول لك او رسول الله بشر من البشريه تداه تعالى ما ذلك هو الا من بشر من البشرية ما هو احد من العباد ما هو الا شخص من الاشخاص وهكذا يدوس الادب على رسوله لا صح انه عبد صح انه مخلوق من المخلوقات صح انه بشر من البشرية ولكن رب العالمين عظم رب العالمين شرف وعلمني وإياك وأمرني وإياك أن نتأدب معه إذا أريت إذا أردت أن تناديه فأنا باسمه يقول شيء يا محمد سؤادا سؤادا مع رسول الله إذا أردت أن تناديه فقل يا رسول الله فقل يا نبي الله لا تقول يا محمد ولذا رب العالمين قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أنا لما تقلت ناديني يا عبد العزيز لما ندخل نادين يا أحمد يا محمد يا أحمد إلى أخره بإسمه ونحن نقول عمار نقول أبو باطر نقول علي نقول عثمان إلى أخره لكن في حق رسول كيف نكون رسول الله نقول مري الله ولا نكون محمد حتى لو أردنا أن نقول محمد لابد من نقارنة فيها بالرسالة أو النبوة فنقول محمد رسول الله نقول محمد نبي الله أنه محمد محدأ لا كذلك لا ترفع صوتك عليه لا يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالكون كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لا تتقدم عليه قل لأين هو حتى لا أتقدم عليه نعم رسول الله مات ولكن طرق وراءه كلامه طرق وراءه فعله طرق وراءه سنة فلا تتقدم عنه فإن تأدبت ولا تتقدم عنها تكون قد تأدبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا نحن ضد من يتجرع ويسوق الأدب على رسول الله, الله يجب أن نتأدب مع رسول الله بالأدب الشرعي يجب ان نحب رسول الله صلى الله عليه وان من لم يحب رسول الله ان من ابغض رسول الله كان كافرا باتفاق الامه الاسلاميه خذوا هذه الحقيقه اللي بغض رسول الله مؤمن ولا كافر كافر اللي رسول الله اللي كره رسول الله كافر وخا 1000 مره يقول لا اله الا الله وخير قيصر الغرّة ديالو تنتقوب ماشي إلا الجبهو ماشي إلا الجوهة تنتقوب وخط تنتقوب هادي يبقي يصلي تتوني ينتقوب يكون على القطولة ما كيكونش فهو كثرة الصلاة ينتقوب جبهة تو ينتقوب تنقفض يالي إذا كره رسول الله إذا قضى رسول الله كافر خارجه من الله بسلم إلانة من بسله من كفنه من صليه عليه من بسنه في المقبرة المسلمين لا يريد لا يراغ ما تعتبر الشيخ بن سلمين أبدا ليذكرها رسول الله وإذا بغض رسول الله فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب رغما عني وعنك ربي وردك أمر لك ومع ذلك إكواني خرجت إلى هذا من قولي يجب أن نمدح رسول الله إذا أردنا مجحه واجب علينا أن نمدحه لماذا؟ بالشرع إذا كان واجعنا أن نمدح رسول الله بالشرع فكيف بعليه لأبي طالب فكيف بأبي بقل الصديق فكيف بعمر بن الخطاب فكيف بسائر الصحر إذا أردنا نبحى هؤلاء الرجال نمدحهم بماذا بالشرع إذا وجدنا رب العالمين قال في أخار نبيته كلاما نعتقده نقول به ونعتقده محمد رسول الله الذين معاه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم في سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سماه في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التورا ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآزره فاستغلل فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيذ بهم الكفار وعظى الله الذين آمنوا وعنوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة وأحبت أن أقف وقفة من قصيرة وصغيرة عند قول الله عز وجل به بهم الكفار في من صفات رسول الله او احوال من صفات اصحاب رسول من صفة اليدون ان الله عز وجل يغيظ بهم الكفار الكفار كيغطابه وكيعمار كفعمار القلو اليدون بالغير والبقد لما يسمعوا واحد من الصحابة شما؟ لأن رب العالمين قال ليذير بهم دمي العلمين يؤت على الذين مع رسول الله والذين مع رسول الله من هم صحاب ليذير بهم بهذه الآية الكريمة استبلأ إمكنا وعلى رأسهم الإمام مالك عليه رحمة الله على أن من سبى الصحابة استبلأ بهذه الآية قال لأن سبى الرجل للصحابة يدل على بغضه لهم يدل على غيره وتغيضه منهم ولا يغطاد منهم إلا الكفار لأن رب العالمين قال ليغير لي به المهد الكفار إذن فلا ننبخ أحدا من الصحابة إلا بما جاء في الشر جاء عن رب العالمين جاء في كلام رب العالمين أو في كلام سيدي المحامين أي صلى الله عليه وسلم لما يأتي رسول الله ويقول عليهم مني نثبت هذه الطبيعة. يقول من كنت مولاه فعلي بالمولاء نثبت هذه القضلة ونفهمها ونقررها بما قررها أئمتنا رضوان الله العليم اتداء من الصحابة إلى أسباء التابعين إلى شائر الأئمة رحمه الله جنيه قد يقول قائل إخواني وكثيرا ما سمعت هذا الكلام إن هذه الدروس وإن هذه الجلسات هي مما لا فائدة ورق وإن هذه الدروس وهذا الكلام لا فائدة ورق هل لا تحدثنا عن الفقه أو هل, هل لا تحدثنا عن السيرة هل لا تحدثنا عن التشير هل لا تحدثنا عن جوال أخرى من الدين من هذا الموضوع لا تحدث عن الغافي ونبحث ونرد عليهم ونصعر شبههم ونردها لماذا هذا الكلام يقولون ما نبكاش عنده وقت أو قد يقولون قائم نبكاش عنده وقت خلاص الوقت بياله جاس فأقول إخواني كلامنا هذا إعلام إخواني وإن كنت قد قررت هذا في الشريط الثاني وفي الدرس الثاني عندما تحدثت عن الأسباب التي دفعتني إلى هذا الموضوع لكن أزيدكم قولها أن كلام هذا من باب الاهتمام بالعقيدة من باب الاهتمام بالعقيدة أليس العقيدة تأتي في صدارة العلم أليست العقيدة تأتي في مقدمة جميع الجوال من الإسلام نعم رسول الله صلى الله وسلم يوقع 15 سنة في العلش للعقيدة حتى يعني في اواثر المعهلة المكية عقصر بقصمة اما الصيام والزكاة والجهاد والاحكام الاخرى حتى المدينة عقصر بقصر اذا هذه المدة كلها فشل العقيدة السور المكية واذا ذهب الطالب او المسلم عمتا وعد ثور القرآن غد يجب 114 سورة 114 سورة لو يشوف صور المدنية على المدني قد يجبر صور المدنية من الصور المدنية والصور المدنية تهتم بماذا؟ بالعقيدة هذا يدل على اهتمام الإسلام بالعقيدة الأول بل حتى الصور المدنية للمهمة دياله هي التشريع حتى هي ما غفلت ومهل نشت العقيدة بل تحدثت عن العقيدة فاندروا إلى أطول صورة من الصور المدنية من الصور التشريعية ويصورة البقرة فإذا نظرتم إليها وقرأتموها وتذبرتم فيها لوجبتم في آخرها قاصصا إيمانية تدعو المسلمة لعقيدته ومن ذلك قصة إبراهيم عندما قال وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إلى أقل القصة ومن ذلك قصة عزل عندما قال الله عز وجل عم أو كالذي مر على قرية وهي فاوية على عروشها بل في, في النداءات المدنية رب العالمين أمر بالإيمان فيها يا أيها الذين آمنوا آمنوا اسمع هم ولكن مع هذا يا أيها الذين آمنوا آمنوا رسول الله عندما كان يبعثه الصحابة للدعوة إلى الله عز وجل خارج المدينة كان يأمرهم بأن يبدأوا من أين؟ من العقيدة. كما كمثلة في الصحيح عندما أرسل معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل المتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك؟ فأعلمهم أو فأخبرهم أن الله طرد عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى أقلهم إذن هذا كله إخواني يدل على أن الإسلام اهتم بالعقدة ويجب أن نهتم بها نحن فنحن اغتينا من هذا الباب اغتينا من هذا الباب اشحال ديالنسكي صليب وشحال ديالنسكي صنوق وشحال ديالنسكي عبد الله عز وجل بالشراحة أخرى ولكن العقدة دياله طبما تجد مصلي ويتعاشركي يصوم ويتعاشركي من جاهل ولما تكون يعطي هذا شرك بالله يقول اهود بالله انا لا اشرك بالله ما هذا شر هذا دين انظر كيف جاهل عقيده اذا كان لا بد من الاهتمام بالعقيده ومن جوامع بالعقيده لا بد ان نعلم الذي يخالفوننا في العقيدة في عقيده الاثري والسنه لا بد ان نعلم الطوائف وأن نعرف الطوائف الضالة التي تخالفوننا في العقيدة الصحيحة يا رب هذا سراط مستقيمة تتبعوه ولا تتبعوا السولة فتفرق بكم عن تركتكم على البيضاء ليلها تنهارها لا يزير عنها إلا هالي إذا لابد أن نعلم من عقيدتنا لابد أن نعلم من يخالفنا من الطوائف ولا شك أن من الطوائف التي تخالفنا يخالفوننا جملة وتفصيل ولا خط أقول وأكرر القول لا خط للتقارب بيننا وبينهم أبدا وكل من ابدأ أنه يمكن أن, أن يكون التقارب بيننا وبينهم فأقول له مع احترام له إنك تجهل إما تجهل الإسلام أو تجهل الرقب أو تجهلهم معه أما من علم الإسلام حق العلم وعلم الرفض حق العلم فلا يمكن الجمع بالله ما أحد إذا تخلى السني عن عقيدته أو الرافدي عن رفضه قد يقول القائل لا الروافد قد تغيروا الروافد نشيه من روافد لك تعافد في الكتب ربما يقول واحدا لك من هذا روافد لك تقرب الكتب اللي كتقرا في الملال واللي اللي كتقرا في الفرق بين الطرق واللي كتقرا في الانفصال واللي كتقرا في السنه والشيعة, والسنة والسنة والسنة والسنة والسنة والشيعة اهل البيت السنه السنه السنه الشيعة ماشي هما الرافض من هذه الامه وهو يسمع على اسم بل لم أكن مبالغة إن قلت هؤلاء زادوا في الغلو على أولئك أقول هؤلاء زادوا في الغلو على أولئك وإلا فإذا استعرضنا وأربنا بحث ودراسة الفرق الشيعية فنجد من الفرق الشيعة من هي قريبة جدا إلينا كفرقة الزيدية أقرر طائفة من الشيعة إلينا لا يسبون الصحابة ولا يعتقدون العقائد فاسدة هذا في المصور أما الآن فهذه الطائفة لا تجد أصلها لا توجد بقي الأخر في اليمن في اليمن أو في الحدود ما بين اليمن والسعودية بقي الأصل بقي ينتسبون إلى الزيديا ولكنهم تأثروا بعقائب الروافض فوإن سموا زيديا وانتسبوا إلى زيد فهم روافض عقائبهم عقائب الروافض ونحن لا نغتر بالاسم بل لا نحن, لا ننظر نحن ننظر للحقيقه لا نحن ننظر للحقيقه ومن يدل على ذلك اخواني انظروا للواقع الصحابه كانوا كيتسبوا بقين لحد كان كيتسبق ونعطيكم دليل ملموس من الواقع ديالنا من الواقع ديالنا تعرف الشيخ الحذيفي الشيخ الحذيفي تعرفه قال لكم شيخ هو ديفي خطير من خطباء الديار المقدسه والمدينه المنوره تعرفوا باللي انه سجن تعرفوا باللي انه اودع في الله اسالكم سؤالا شنو كان السبب ديال السجن ديال الشيخ الحريفي كان السبب ديال التوقيف ديالو عن الدعوه والخطابه راه الى ذلك تعرفوا علاش شنو السبب تاي لي عرفكم ما عرفش على كلكم السبب السجين ديالو السبب الاذيه اللي تعرض لها السبب التوقيف ديالو عند دعوه الله عز وجل هو ان جاني راسا جاني فراكسي يعني باش زار بيار سعودي زار بيار ترودي وجاء لزيارة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأنتم تعلمون أن أبا باكر وعمر دوفينا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما زار هذا الرئيس الذي يمثل دولة إسلامية تحكم شريعة كما يقال وكما يقولون وكما يريدون الرئيس أن يطمع ذلك جاء هذا الرئيس وزار رسول الله سب ودفل على قبر أبي بكر وعلى قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أمام الرأي عام وأمام التاس هو يسبب أبي بكر عمر رضي الله عنه هم يجتم فقام الشيخ بواجه قبل واجه قام بواجره وخطب قطبة بليغة وندد بالنيران السعودي وندد بالسلطات السعودية كيف تسمح لنثل هذا يدخل للديار المقدسة وينال من مقدسات الإسلام كيف تسمح لنثل هؤلاء أن يدخلوا للديار المقدسة وتنال بل يقول لهذا مسلم عند الحق يدخل الديار المقدسة لا مسلم مرحبا ولكن يجب أن تحترم مقدسات الإسلام وإلا فمن أهان مقدسات الإسلام حتى ولو كان من أبلاء المدينة حتى ولو كان من أبلاء مكة فيجب للإسلام أن يقول فيه قولته يجب للإسلام أن يقول فيه حكمه فلما قام بواجبه وندده وبين من الرواقض وطعن في الرواقض وفي مذهبهم الخبير وندد النظام السعودي سجن وأذي وعزي عن موقفه وعن وظيفته حقبه الله لذا إخواني فاعلموا أن من الواجب على المسلم ومن الواجب على الشباب أن يعرفوا هذه الطوائف وأن يعرفوا عقائد هذه الطوائف وإلا لا قدر الله وقعتوا فيها وقعتوا فيها شحال ديال السبب فاني كما قلت لكم سابقا واش البلاد ديالنا كانت كتعرف واش البلاد ديالنا كانت كتعرف الصحراء واش البلاد ديالنا كانت ما كان احد ولا شيء حتى ان الكثير كان من العلماء